لا تهذلن عينيك الى ما امتد عنه جهي ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واغض جناحك للمؤمنين. لا تهذلن عينيك الى ما امتد عنه جهي ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واغض جناحك للمؤمنين